السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عصر الطغيان المادي واستحكام الغفلة وقسوة القلوب وجمود العيون يحتاج المسلم إلى من يوقظه وينبهه وبالآخرة يذكره يأخذه من أوحال المادية ومن مستنقعات الغفلة إذ أن كثير من الناس يعيش في عصرنا حياة هي أقرب إلى حياة الآلة والروتين في مفردات تعامله في أنماط سلوكه في مفردات ألفاظه يقوم الصباح الباكر ويرجع المساء المتأخر يجرجر أذيال التعب يريد سريرا يخلد به إلى الراحة والنوم ليقوم في ذات الدوامة والطاحونة وهذا أنسى الإنسان كثير من المعاني الروحية وكثير من المسائل الغيبية التي يقوم عليها الدين بل ثوابت العقيدة تقوم على الإيمان بالغيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والإيمان بالغيب منه الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب السابقة والإيمان بالرسل الذين نسمع عنهم أخبار ونقرأ عنهم قصص والإيمان بالآخرة أجل أنواع الإيمان بالغيب فالآخرة بدءا من الروح التي هي في الحياة أمر أشبه بالغيب ومرورا بالموت وأسراره التي تكتنفه إذا أن الإنسان الموت مع وضوحه وبيانه يظل غيبا من الغيوب التي اختص الله عز وجل بها نفسه مواعيد الموت الاختيار بقاء الكبير وأخذ الصغير الحوادث التي تقع مئات وآلاف الحوادث على مستوى العالم المستشفيات المكتظة بالناس وما يتبع ذلك من حضور الملائكة الموت لغز من الغاز عند الماديين المحيرة لكنه عند المؤمن لا يمثل الموت إلا مرحلة وانتقال وذلك بأجل مكتوب عند علام الغيوب وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ولذلك بدءا من هذا الموت ومروراً بالقبر وما فيه من الـ من, الـ من الأحاديث والأنباء وما فيه من النصوص والأدلة وقيام الإنسان يوم القيامة وذلك بعث و... ونشور هو أن يقوم الإنسان مجرد القيام بعث ونشور وجمع الناس حشر إذ أن الناس يقومون في بقاعة متفرقه وفي أنحاء مترامية من أنحاء الدنيا جمع هؤلاء في مكان واحد يسمى حشر وقيامهم من قبورهم يسمى بعث ونشر ومرورا بالميزان الذي هو ميزان السراء الذي هو ميزان الأعمال وميزان الأعيان للأعمال ميزان ولكل فرد من أفراد البشرية ميزان يختص به وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم لقوله تعالى ونضع الموازين وليس الميزان الواحد ونضع الموازين القصة أما قوله تعالى عن الميزان هذا عن الميزان الجنس جنس الميزان أما البشر جميعا لكل ميزان ميزان الأعمال الذي يتوضع فيه الصحائف وميزان الأعيان الذي يوزن فيه البشر كأشخاص ويؤتها بالإنسان ويوضع عمله في ميزان ويوضع هو في ميزان لأن هذا الميزان له قيمته والدليل على ذلك ساق بن مسعود أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد أما ميزان الصحائف اختلف وقوله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة فمعناها يوضع رجل في الميزان وميزان آخر هو ميزان الصحائف الذي له كفتان ومرورا بالصراط الذي هو على جسر جهنم الذي هو جسره على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف وتمر عليه أمم الأولين والآخرين كل هذه المفردات بعيدة عن أذهاننا غائبة عن تصوراتنا نتعامل معها أحيانا بالمسلمات وأحيانا بالسباب ولكن أثر هذه المفردات والسوابت والعقيدة في سلوك الناس ضعيف أن يظن الإنسان أنه يقف أمام الله لفصل القضاء هذا يرتب عليك رد الحقوق وتحر الحلال والابتعاد عن المحرمات ورعاية الحقوق وحفظ الحدود واجتناب النواهي وإتيان الحسنات والإكثار من الأجور والإقدام على الطاعات وكل ذلك قد يكون من الأمور الغائبة جدا ألا يظن أولئك أنهم ابعثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين لذلك جاءت هذه المحاضرة وهي طلب الإخوة في هذا المسجد من الشباب قالوا نريد حديثا عن الغفلة الغفلة التي لا تعني الإنكار الغفلة تعني الإقرار ولكن مع النسيان ويغفل الإنسان أول ما يغفل عن ربه فلا يقبل بقلبه وكلياته على مولاه ولا يلجأ إليه ولا يعظمه ولا يتعبده ولا يتملقه ولا يقبل إليه ولا يعظمه ولا يكثر من ذكره وكل هذا ضرب من ضروب الغفلة الغفلة عن ذكر الله والغفلة عن الله تعالى يقول سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله نسوا الله نسوا الله نسوا دينه نسوا إيمان فلم يستحضروه في كل حركة من حركاتهم ولا في كل مفردة من مفردات تعاملهم ولا في كل حركة من حركات جوارحهم ولذلك هذه الغفلة غفلة عظيمة الغفلة عن الله يقول علامه ابن القيم إن للقلوب شعثا لا يلمه إلا إقبال على الله وإن للقلوب حزنا لا يذهبه إلا الرضا بأقدار الله وإن للقلوب أسى لا يبدده وحسرا لا يذهبها إلا الإقبال على الله والرضا به ومحبته وهكذا القلوب مع تقلبها وأمراضها وآفاتها لا تحسن إلا بالرجوع إلى الله تعالى وهذه غفلة عظيمة ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله ليس نسيان إذا سألته عن الله أخبرك ولكن نسيان من من يعمل ولا يستحضر عند عمله أنه مساءل وأنه محاسب وأنه مجازى لذلك كان السلف أمر عجيب يقول خارجة بن مصعب رحمه الله تعالى هو من تلاميذ عبد الله بن عوم ابن عوم قال صحبت ابن عون اثنة عشرة سنة في المدة التي صحبته فيها ليل ونهار يمكن ان اقسم بالله ان الملائكة لم تكتب عليه شيء مما يغضب الله قال مبارئ اثناث سنة ممكن يحلف في الله يقول ما كتبت على الملائكة شيء يشيل اثناث سنة ولذلك كانوا يحرصون على تربية النفوس على تزكيتها أو لم يقل سلف الأمة ومنهم هايب بن الورد قال لئن أترك الغيبة مرة أحب إلي من إنفاق جبل من ذهب في سبيل الله قال أخذ الغيبة مرة واحدة بس ما أتكلم بالغيبة لو خيروني أجر المسألة دي ولا توزع جبل بتعدها قال لا أثرت أن أترك الغيبة مرة وجاء في ترجمتي العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المفسر الأصولي صاحب أضواء البيان وترجم له شوف الترجم له منه كتب تاريخه منه كتب تاريخه الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد العزيز السدس إمام الحرم قال جلس في مجلس رجل فوقع في الناس فقال له مسكت فقال الرجل السيئات عليك أم علي السيئات علي ولا عليك قال عليك وعليه الرضيت وسكتت إما أن تجلس في مجلسي تفسير القرآن وعلومه بالأدب بأدب القرآن وإما أن تخرج ثم قال إنه لا يليق لشائب مثلي أن يفرط في الحسنات فقدت الأولاد وذهب الأموالي أحب إلي في عمري هذه من ذهب الحسنات النظر إلى الآخرة بميزان يا إخوان الآخرة ميزان شنو شنو شنو شنو حسنات وسيئات وين الحسنات ما في سؤال يؤمن يقول الأ... الآخرة أنا أؤمن بالميزان ومشي يوم القيامة فاضي ماشي سامش نازل ماشي تسوي شنو ماشي فاطمه بتقول الميزان الميزه شلو انت جاي تشتغل شلو ها محليه ولا عسكري بتاع حركه بتاع مرور انت جاي شنو الشغل وصل البتاع اش الالف الشيء اكبر من كده لذلك الحرص على الحسنات من اكبر ما يولد ما تفجر الاخره في نفوس الناس ولذلك ايها الاحبه الغفلة عن الله كثير من الناس تجده غافل عن الله غافل عن ذكر الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وذلك باتباع الأهواء واتبع هواه وكان أمره فرطا ذلك بالغفلة عن الله ذكرا وتعظيما وتمجيدا وسناء وإقبالا وحبا وتوكلا واعتمادا وذلا وانكسارا وتعبدا ورقا وعبودية وتأليها وتقديسا وتمجيدا أين هذا في حياتنا أين تعظيم الله في حياتنا إن لم نكن أيها الأحبة في غفلة نحن حقيقة في غفلة أصبحنا نؤمن بالحياة المادية البحثة ولا نوقن إلا بالمحسوسات وهذا أثر على إيماننا وعلى قلوبنا أيها الأحبة أعطيك مثل عجيب هذا المثل قصة أوردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى القصة على أصحابه وهدف القصة التربية ومغزاها مخافة الله في السر والعلن لمن عظمه هذا مغزى القصة طيب القصة تقشر القصة أولا أنت إذا سمعتها ربما تنكر القصة والقصة مخرجة في الصحيحين في الصحيحين موجودة في البخاري ومسلم. القصة تقول قال عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم رجل والدنيا ملئت بالرجال باع أخاه عقارا باع لأخ به الذي استرى أراد أن يزيد فيه فلما حفر وجد جرة فإذا هي مملوئة ذهب أخذ الجرة وذهب بها إلى البائع وقال له لقد وجدت في البيت جرة مدفونة لعلك نسيتها وأتيت بها أرد الحقوق إلى أهلها قال البائع والله لا علم لي بها ولم أكن أعلم أن في البيت جرة وأنا قد بعتك العقار وأخذت الثمن ولا أستحل الجرة قال عليه الصلاة والسلام فتدافعاها تدافعها يعني شنو كل زلبؤدان شنو للثاني قال حتى اشتجرا اشتجرا يعني شنو اشكلوا اشكلوا في شنو كده اشتجرا دي كانت تلقى في الزمن ده بيحصل شنو الزول كان اللي جاي بيعمل شنو بيقول لنا سلبيات شنو ما تكلموا زول اجيب اشوف فعيسكته يقول قص لا شفت ولا شع... سمعتم أسكت ساكل وكان ذاك جاب مكرة يقول لي عندك الشهود ما عندك شهود خلاص حققوا راح ما عندك حاجة كويس قال فتدافعها حتى أتيا قاضيا فدفع القاضي الجرة إلى البائع قال الأرض لك قال ولكن لم أكو أعلم أنها لي قال للمشتري أنت وجدتها هي لك قال لما اشتريت لم أكو أعلم أن في باطن الأرض جرى وإلا لزدته في الثمن فلا آخذ ما لا يحل لي قال عليه الصلاة والسلام فاحتار القاضي لأن القاضي ذات عنده دين ما قال صادرناها لصالح حكومة جمهورية السودان ما قال كده احتارك نسوشنه يا أخي ما ده لا يقولنا شيل ما تسجل ما بجوز أشيل حاجة ما تسجل لا ليه يقولنا تاني شيل يا أبا قال فسألهما عن ذريتهما فكان لأحدهما غلام وللثاني جارية فزوج الغلام بالجارية وأنفق عليهما جرة الذهب أيها الأحبة من وضع الآخرة نصب عينيه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 عظيمة في حياتنا غفلة عن الله تعظيما وإيمانا نرجع الأمور إلى غير أهلها حتى في كلامنا لا نرد الأمور إلى الله لا نقول لا نقول بقوله تعالى وإليه يرجع الأمر كله ولله الأمر من قبل ومن بعد الواحد تقول له اها استغلت تقول أي والله غريب بيعرف الوزير والله كان ما كنا لاجدر الوزير ده كنا نروح فيها والله وين الشغله دي بري الله ولا بناء الله تقول لك الله ده ما كل حاجه طيب ما تقوله انت تقول ماذا تقول الله الله شغلني يقول لك والله غريب عندي غريب يعني استقبل الوزير بالله الوزير ده لو ما كتب لنا حاجة والله يقول لك والله الله ما يريد لك رئيس جمهورك كتب لك ما تشتغل اه شنو كتب لك في الورقة رئيس الجمهوري ما تشتغل رأيك شنو في الكلام ده توحيد ولا ما توحيد الشداء مستقلين به انتو القاعدين هنا دين البلية خليون انتو دي القاعدين دين مستقلين بالكلام ده اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطية لما منعت متأكدين وكل شيء بيد الله ينبغي أن يكون الأمر كذلك هذه عقلت المؤمن لذلك الغفلة يا إخوان شوف سبحان الله حاتم الأصم عنده عنده سبعة بنات سبع بنات أصغرهن لم تتحجب لأنها صغيرة عند الحجاب يعني ماذا قلت الحجاب لأن شافعة إلى شافعة عمرها ثمانية سنوات جاء أمير الكوفة وقد كان في رحلة صيد جاء أمير الكوفة ودخل الكوفة طرق باب حاتم الأصم لأنه عقش ومعه حاشيته طرق الباب فخرجت إليه بنت صغيرة قال أسقنا ماء سقتهم بهمة ونشاط تشير تديون اشرب اكمل تانا تشجيب تملجك تديون شربوا يا مريون أمير الكوفة أراد أن يسدي إليها معروفا وكان يحمل مالا كثيرا، فأخرج من يده صر من جيبه صرة ووضعها أمام عتبة الباب. كل الحاشية فعلت لفعل الأمير، وإن لم ترد، ولكن لا بد أن يجاملوا أميرهم. فامتلأ فامتلأ أمام الباب كوم من الدنانير والصرص. أبيجاء التنظر، مضى الأمير لحاله؟ جعل التنظر وتبكي. أخواتها الكبار أدخلها وأغلقوا الباب وقولها ما يبكي قالت نظر إلينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته فاستغنينا فكيف إذا نظر الله إلينا بالرضا إذا نظر الله إليك بالرضا يرضي عنك الخلق والعباد وإن لم يريدون ولدها اللو عقيدة قوية تكون عقيدتك في الله ما في زول والله الملوك جو والرؤساء سئجوا والله كله نجوك والله ما ده تصدق لك تصدق لك بس كيف تصدق فوق كان تصدق فوق مرتقيك عوجا أسا كده أنت شغل خليه كله مع ربنا البشر دين أمشي لهم قدم الطلب بعد ما تقوم الليل أمشي قدم الطلب والله مغمد منظلك الداير يسوي لك لذلك هذه المعاني حتى أريك أن الغفلة حتى عن ثوابت الإيمان وعن محكمات اليقين إخواننا اليقين ده ينبغي أن يقوم محتم محكمات اليقين تتزعزع وثوابت الإيمان تتضعضع متى؟ عند أقل موقف ومأزق أقل مأزق الواحد يقع فيه, فيه يكذب ويلف ويدوره ويحلف في يقول لك يا مولانا أنا حلفت المصحف المصح بخلاصها الكفارشنا الكفارش تكلمه تقول أنا بعطيه بستحقه لأنه حلفته بالكبد هو ده اللي صيام تقول له صوم لك تلاتة يوم تلاتة يوم, تلاتة يوم ما في صيام تلاتة يوم ما في هو ده اللي حاجة زي دي يقول لك يا مولانا الكفارشنا وإخواننا الحين الآن نسأل الله السلامه والعافيه قائمه على انصاح التعبير اللف والدوران من أي حاج من المسؤولين إلى غيرهم لأنه فسدت بصائر الناس وأخلاقهم شدوريني زول بيدفع الضرائب الحقيقية نادر إلا من رحم الله ليه لأن الحكومة كسبت الأموال ولكن أفسدت أخلاق الناس وهذه أكبر خسارة. الحاكم الذي يكلف شعبه ما لا يطيق يعود الشعب أسوأ خصلة في الإسلام الكذب خلي الحاكم أنت في بيتك إذا حملت أطفالك ما لا يطيقون سوف يكذبون عليك. كان يوم آخر كنت أين؟ كنت بلعب ضجتُ. كان يوم آخر تاني ما حقول كنت ألعب يقولك أنت قاعد جنب الباب. أفسدتُ. ولذلك الحكومات كسبت الأموال وخسرت الضمائر خسر خسرت البصائر البصيرة وهذا كلام علماء الاجتماع الإسلامي قال ابن خلدون والحاكم الذي يكلف شعبه ما لا يطير يجمع مالا ويفقد ذمما يعني الشنوء يقوله تعال عندك كم 2 مليون عليك درائب 25 ألف أدفع خلاص. انتهى الكلام حتى لو عنده 200 مليون مش قلكه يقول لك ده أخذ به ما تحل فيه قلل المسألة سوف تجد مال قليل ولكن سوف تجد الشعب قد عادت إليه قيمه وأخلاقه التي لا تقدر بثمن ولا تباع ولا تشترى الأخلاق وقص على ذلك كل مفردات الحياة الحياة الآن تكاد تقوم على الغفلة المعايش استغرقت أوقات الناس الأرزاق أخذت جل تفكيرهم مواصلة الناس قلت سمت الإنسان بربه ضعفت الذي يأتي متعبا إذا صلى يقف أمام الله جسدا بلا روح وبدنا بلا قلب وصورة بلا جوهر ولا عقل أيها الأحبة أليس هذا هو واقع الغفلة؟ إذا كانت هذه هي الغفلة لها أسبابها الغفلة؟ لها أسباب كثيرة ولكن جماع الغفلة في سببين أساسيين السبب الأول ضعف البصيرة في الآخرة والسبب الثاني الرقول إلى الدنيا والتعلق بها ده هو البيجيب الغفلة أصلا دي الأسباب الرئيسية على الغفلة وقص على ذلك المعاصي تنفجر وتخرج من هذه الأسباب وهذه تولد الغفلة المعاصي بتجيب الغفلة البيئات غافلة يا إخواننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثو صلاة الفجر في غزوة في وادي فكثو استيقظ على حر الشمس يعني بعد ما الشمس ما له شرقت أول مرة يصلي الفجر متأخر كان متعب ورقد في هذا الوادي وقال من يكون أمينا على صلاتنا فقال بذل أنا ثم نام بذل لما عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أولم تقل أنك أمين على صلاتنا قال الذي أخذ بأعينكم أخذ بعيني أن نومكم نومني نعمل شنو اتوضوا دايلي صلوا قال رسول الله لا نصلي في موضع غفلنا فيه عن ذكر الله واطنع فوق عن ذكر الله ما صلوا فيها طلع بعيد من الوادي مسافة صلى هناك ما صلى في نفس المكان هذا يعني أن المواضع والأماكن والبيئات لها تأثير في شنو؟ في شنو؟ في الغفلة ولذلك أيها الأحبة الغفلة كثيرة الجوانب المعاصي والبيئة والركون إلى الدنيا وضعف المصيرة في الآخرة كل ذلك مما يولد الغفلة عيازاً بالله وطول الأمل ده من التعلق بالدنيا ولا تكون كالذين طاءوا الَمْ يَأْتِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ فَبِأْسَ قَوْمًا يَزُورُونَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ فَبِأْسَ قَوْمًا يَزُورُونَ يا اخوان عشان عشان عشان الكلام ده يكون يعني كلام بغير ان تتلمس الحقائق أقول لك شيء قال عليه الصلاه والسلام رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قل في الناس. زولكم براه بينه بين نفسه يذكر الله وعظمته وتقصيره تجاه الدين يبكي هذا قليل رجل ذكر الله خاليا شو المفتد الإيمان بالملائكة نؤمن بالملائكة إيمانا قطعيا الإيمان بالملائكة يولد تعظيم الله لأن الله الذي خلق الملائكة مع عظمتهم أنت تتأمل في خلقه سبحانه إذا كده قال يزيد في الخلق ما يشاء فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ولأجيةحة هو الذي فعل ذلك مثنا وثلاث وشنو ربع يزيد في الخلق شنو ما يشاء ملك له سبعون ألف جناح الجناح يسد ما بين المشرق والمغرب الجناح الواحد تأمل سبعون ألف ملك يدخلون البيت المعمور يطوفون به ويمضون ويأتي سبعون ألف آخرون من طافوا مرة لا يطوف إلى يوم لا يطوفوا إلى يوم القيامة من كثرة الذين يطوفون وما يعلم جنود ربك إلا إلا هو تأمل الملائكة الملائكة تكتب هل أنت لما تتكلم وتقول تستشعر أن الملائكة تكتب وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان شنو مشهودة الملائكة بتنزل صلاة الفجر بتحضر بتتفرق في الجوامع بتحضر صلاة الفجر في الجوامع بيكتبوا الناس الحضر وبعد ذلك بيقنبوا يوم مثلا فجر الجمعة كويس بيكتبوا الحصل يوم الجمعة والعصر والمغرب والعشة والفضائيات والكورة والهلان والفريق القومي وكل يتكتب بلاي ما في زول يستحي يمشوا لي الله بصحيفته فيها الكورة فيها الكورة والهلال والحاجات دي والمريخ برضو يعني ما الهلال برو كويس؟ وشأل منو نوي الهلال يقولوا زول دا من رخابي ولا شنو أنا لا من لا هلال أنا مسلم الحمد لله دا يكفيني دا فريقي ودا ديني وده كل حاجة في حياتي تسأل الله أن نكون يعني يعني جميعاً عنك ذلك إذا أيها الأحبة الملكة تكتب ويوم الاثنين ده كله بتكتب ويوم الاثنين عصراً يرفع العمل أي زول فيه صحيفته والكلام اللي قالوا والعمل والنظرات النظرة والتلفزيونات الشافة حتى الجزيرة بيجيبوها لأن وزول يقول لك في الجزيرة بيجيبوا البنات طبعاً بنات والله يب... ما لبست أي حاجة لا في شعر لا في كتف بس قاعدة كتف يزيع في الأخبار هو يقول لك الأخبار أنا ذلك الأخبار هو يعايل الأخبار برضو برضو يكتبه بيقول حضر الأخبار وعايل البيت، برضو يتكتب أهان تبشي تقول لأنا شنو أي شيء بتكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب شنو عتيد وترفع الأعمال يوم الاثنين وله فلان الفلان دي أعماله قلت تعارف نحن بعد ذاك الاثنين كويس وفي ملائكه بتنزل يوم الاثنين العصر يستلموا العمل يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل والنهار ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ترفع الأعمال الى الله كل شنو كل شنو اثنين وشنو وخميس الخميس العصر يعني امبارح ربنا استرنا العمل مشى الصحائف مشت يجيبوا اسمك انت وين جايب خبر انت لو كده تبقى نايم وإذا لاكيب لك في رقشة وإذا لاكيب في الحفلة السوق المركزي ما شرق خلطون المهم ده كله بتكتب وده لي الله السلف إبراهيم بن يزيد النخعي كان يوم الاثنين يكون صايم كما جاء النص ويبكي وقت العصر ده يبكي المرد يقول لك ما لك يقول الآن عملي يرفع إذا الله لا أدري أيتقبله أي أم يرده ويقنب يبكي والله نحن ثلاثمائة وخمسمائة خميس مرًا علينا والله هو لا جاء بالخبر رفعه ولا ما رفعه هو يرفعه لكن أقول لك هؤلاء الذين يرفعوا ويرفعوا, ويرفعوا. ماذا يرفعوا مخيرين نحن القول قلنا والعمل عملنا تهني بعدها نسأل الله السلام والعافية والله يا إخوان غفلة كبيرة جدا هذه المفردات وحقائق أنا أود أن أتكلم أن الغفلة في ثوابت الإيمان الذي في النفس التوكل الاعتماد على الله حب الله اللجوء إلى الله سؤال الله اليقين والثقة في أمر الله وفي وفي قدرة الله أن الرزق بيد الله كل هذه المفردات صارت هنالك غفل كثير عنها هذا القسم الأول وباختصار شديد القسم الثاني بعد الغفل عن الله الغفل عن الآخرة الغفل عن الآخرة يا آباء ويا إخوان كذا أنا أسأل أي زل غير يوم الجمعة من السبت باكر لحد ما تجي صلاة العشاء فيه زول بيكلمك عن النار يتلقى زول بيتكلم معك عن النار فيه زول بيذكرك بالجنة فيه زول بيكلمك عن عذاب القبر حتى المساجد الخطب قليل ما يتناول الخطباء مسائل تتعلق بشنو بشنو بالآخر يعني أشراط, القي... أشراط القيامة الدجال والدابة والدخان كويس ونزل عيسى وخروج أجوج مأجوج وثلاث خسوف وخروج الشمس من مغربها طلوع الشمس من مغربها يا أخي ده الناس طولوا جات وما سمعوا كلام جيدا والله يكلمك قلت نحن اشترنا رب العالمين في غفلة شديدة يا أخوان البود لا أظن أحدا يجهله وبيننا وبينه حجوب الغيب ولكن حكمة الباري سبحانه أن الناس يموتون تتنوع أسبابهم وفي ذلك دلالة لهم وعظة لهم سبحان الله دلالات وقوارع في القرآن قال سبحانه فإذا جاء أجلهم شنو؟ فلا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مد فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشجر والخير فتنة وإلينا ترجعون يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كتحا فملاقيه هتلاقي الله كل من عليها فان هذه القوارع في القرآن وقوارع في حياة الناس رأوها رجل في مدينة من المدن أغنى رجل في الولاية مات مات الرجل ولا بد أن يموت لأن الموت في الآخرة لا يفرق الموت بين الناس في المقابر دهنة ناس في اللوم في قبر وما يجب خبر واحد نبههم قال لي اخوانا دقبوا لما انزحوا منه وعايدوا في اليافطة وزير من وزراء السودان السابقين رقت في المقابر والنافطة العين فهو بيهكر عينه بيهكر عينه شنو ده لو كان حيبي ده يخشه عليه في في مكتبه حكمة ربك وراقد الجنبه غفير هو الزول كان بيت في فوق ده غفير مراجدنا سوا ما عليك يفزول ربك ارى كده ودي آية وعظة للناس الرجل الغني هذا لما مات، عنده بيت تسعة طوابق، والبيت حداد مدادي، ومن ما تخش من الباب سيراميك، في بيت كامل بحماماته للمكودية والغسالين اللي يغسلو، والغفير اللي قاعد عمك لما مات. الناس جاءوا والوالي والمحافظ والشنو والولاية والتجار والناء وكان محسن ربنا يرحمه كان يريد الناس المساكل كلهم جوعانين ربنا وعظ الناس موعظة عجيبة لما جاءهم الرجوع مالقوا عن قريب شحدوا عن قريب الغفيل بتاعه مشتريوا من حرماله الغفيل يشيروا في شنو في السيراميك في الهناي في إيش مش في الموسك يودون مقابر بالموسك. دايماً عن قريب. بالله إلا شهدوا عن قريب الغفير. والغفير كان بيحبوا لأنه أكرمهم. أداهم بطيب نفس. قالوا نشيله عن قريب. صلى الله ما لكن عن قريب عن قريب الغفير. من دنيا ثم ما رجى إلا بالكفن عليه. عن قريب وصلوا ما بالله الناس دكاترة في الجامعات وتجار كبار من المقابر اللي صغر عن قريب. عن قريب اليوم دي كملت. أيزوا للطعص كانوا بقول لأني أجارين عن قريب يشهدون فوقه ما عندنا في البيت بعدين شحلوا عن قريب الغفيق يا أخي الموت دا أيزوا اللي لكن يا إخوان أنا أقول لكم بصدق ليست القضية أننا لن نموت القضية كيف نموت كيف يلقى الواحد منا ربه وهو راض عنهم أم هارون العابدة امرأة صالحة سألها أبو سليمان الداراني قال لها يا أم هارون أتحبين لقاء الله قالت أما وإني قوية صحيحة لا أحب لقاء الله لأن عند الموت لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله قال كيف يا أم هارون لا تحبين لقاء الله قالت إني إذا عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه كيف بالخالق يا أبا سليمان كيف بالخالق يا أبا سليمان والسؤال اللي أنا بطرحه على نفسي حس يا أخوان في محل نبي كان قفل الجامع وقالوا موت جاهزين ولا في حقوق ده نمشي الرجع وفي ديون ده نمشي الردها جاهزين حس لو قالوا يشيلوا أرواحنا الآن جاهز تلاقي الله كذا أتى عن بعض السلف أنه وهذا حماد بن سلمة شيخ البخاري لو قيل له أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله لو قالوا باكر بتموت ما عنده ولا عرق يزيدا يوبيا يتعبت عبادة من سوف يلقى الله غدا والموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والله ما بعيد حكمة الله أنه يقلب الدنيا هكذا يريد العباد لذلك الموت شيء عجيب بعض الناس يموت محترقا في طائرة وغريقا في بحر وبحادث حركة ومريض في مستشفى وبسكتة قلبية وهكذا والنتية واحدة أن الروح تفارق البدن وأن الإنسان ينتقل إلى ربه إخوانا مفردات يتبعه ثلاث ماله وولده وعمله يرجع ماله وولده وأهله ويبقى عمله هذه المفتدات ضعيفة عندنا إذا مات الإنسان أتاه ملك الموت فيقول الله لهم شموا رأسه فإذا شموا رأسه قالوا وجدنا الصلاة في رأسه قال قلبه قالوا وجدنا الصوم في قلبه شموا قدميه قالوا وجدنا القيام بقدميه يقول الله لهم عبد حفظني فحفظه لذلك أيها الأحبة والله ليست المشكلة في أن نقر بالموت ألا أو لا نقر ولكن كيف نلقى الله تأمل السلف آدم ابن أبي إياس رحمه الله في سكرات الموت أغطي غطوه خلاص بقى خلاص قالوا زودا حي ختم القرآن وهو مسجه من أول لحد آخر قرأة قرأ القرآن من أول لحد آخر ثم فتح عينه وقال اللهم بحبي لك أرفق بي في هذا المصرع كنت أؤملك لهذا اليوم وأرجوك لا إله إلا أنت ثم قضي عليه ومات شيء عجيب أبو جعفر المقري لما وفته المنية في سكرات الموت بكت بنته وكان قد أغمض عينه مغمض عينه يعني يعني زي المغمى عليه ما وريه لما البت بكت فتعينه وقال لها ما يبكيك بنيتي قالت أبكي عليك ولموتك قال إن أباك لا يبكى عليه وده لا يموتن أحدكم إلا وهو يشنو يحسن الظنة بالله يعني لما تجد تموت أعمالك الصالحة أذكره وموت ما في رياء قال لها إن أباكي ختم القرآن في هذه الحجرة عشرة ألف مرة قال لا الباقي خلي في الأوضة أنا ختبت القرآن عشر ألف مرة أتظنين أن الله يعذبني والله لا يعذبني ومات ده إشتان الظنب بالله إخوانا الموت ده حكمة بالغة جدا تلقى الله كاتب له موتة معينة كويس في زول وقع من عمارة أربع طوابق الله على بعدك وقع على كرعه بعد ذلك وقع على وجهه وقع فيكم تراب الناس كفارة كفارة سلامه سلامة كويس قطع شارع الظلط يجيب لهم بيبسي لكرامته طقتوا عربية كتلته الموعيد ما جدت وكان نزل بس ما بيد حقة المواعيد بتأخر شوية عشان كده رموا وخليني مش جيبش البيس مسال على الظرة وقبل ما يصل البقالة طقطوا على ربيع كتلتهم أنت قال الموت ده بدون موعيد ياخي في ملائكته وبتحضر وملائكة عظيمة وتحضر يخوانا هذا الإحساس ضعيف جدا عندنا بقي أن تعلم أن نوح عليه السلام بعد أن قضى ألفا إلا خمسين عمرا وقد يكون هذا عمره في الدعوة لما وفته المنية قالوا صف لنا الدنيا قال دار لها بابان دخلت من الأول وخرجت من الآخر ولم أرى شيء دا البيت عنده زي, زي, زي المسجدة باب جاي باب جاي دخل بجاي وماري بجاي ما قعد ما جعد ذاته وماري بجاي طوالي يعني المسافة دي بس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا يوم بعثت في آخر ساعة منها الدنيا مما الله خلق يوم الرسول جاء في الساعة الأخيرة في اليوم ده نظر الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس تغيب على رؤوس الجبال قال ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من هذه الشمس أن تغيب فوق الرؤوس خلالت تغيب قال له المسافة الفضلت من الدنيا زي بشفزة تنزل بس وذلك الهو ألف واربعمائس هذا الكلام ده فضل شنو لذلك أيها الأحبة الآخرة ينبغي أن تكون حية في وجدان المؤمنين كل شيء يذكرهم الآخرة ويربطونه بالآخرة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره فيبكي وقد جثى على ركبتيه حتى بل الثرى بدموعه وقال أي إخواني ألا ألا لمثل هذا فأعد أدري يعمل يعمل لليوم ده تأمل تأمل كيف أن أي شيء الشمس تريد أن تغيب يربط ذلك بالآخرة يقولون الدنيا كما ولت إن الدنيا ولت مدبّرة وإنا الآخرة شنو ولت أو أتت مخبيلة ولكل واحدة بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل لذلك ينبغي أن نعيد إلى أنفسنا هذه المعاني أن الدنيا نفسها الآن التي نعيشها تستغرقنا أكثر مما ينبغي وما يلزم قلنا أيها الأحبة الدنيا أحيانا تستغرقنا أكثر مما ينبغي أحاديث لو أننا سبرنا أغوارها يعني وقفنا عليها أقوف حقيقي يمكن أن ندرك حقيقة الدنيا يقول عليه الصلاة والسلام مثل الدنيا في الآخرة كمثل أن يضع أحدكم أصبعه في يم فلينظر بما يرجع قالوا بنقطة أو نقطتين قال هي الدنيا واليم هو الآخرة نقطة تخيل الدنيا دي الدنيا مش العالم اللي نحن نعيش نو. العالم جزء من الدنيا. الدنيا مما الله خرج الدنيا لحد يوم القيامة اللي تسمى الدنيا. الدنيا دي كلها في الآخرة نقطة في بحر. إحنا الموضوع ده ما ما قدرت يوم ساحته. أعطيك حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتين. في يوم واحد مش يوم يعني يوميا ركعتين في كل فجر الرقيبة سنة الفجر يوميا أي ركعتين تساوي الدنيا وما فيها الدنيا في شنو في أكود العربات السمحة والنسوان والذهب والبترول والبورصات والأسواق المالية والبنوك المركزية عدد الدولارات في العالم عدد العمارات الموجودة في العالم عدد البيوت عدد الركشات في الصحافة عدد الأمجادات شفت الدنيا ذو كلها مما فيها؟ شفت القصور الجمهورية في العالم مش أي قصر أحسن من الثاني؟ والأثاثات الفيو؟ الركعتين كانت الفجر خير من ده كله قال لك هرأي شنو اخوان قلت لك الدنيا بتستغرق ال ال النار موجودة الآن مخلوقة ال النار موجودة ولا يعلم مكانها إلا الله أما الجنان فإنها فوق السماوات ولا يحيط بذلك علما أحد ولا يحيط أحد من الخلق بذلك علما إذا كان درس الكافر في النار كجبل أحد وما بين منكبه إلى شحمة أذنه مسيرة ثلاثة أيام عدد الكفار الموجودين في العالم اليوم أربعة مليار وثمينمائة مليون دين موجودين الآن ومما الله خلق الدنيا عادل وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرة وأغلب الكفار الواحي فيهم قدر جبل أحد ده غير أمة محمد المبصلة والعلمانيين والبطعن في الشريعة والعندة والرأي في الحدود وال وال وال والزنات وال وال والعصاب والمجرمين والمستهترين دير الكلهم بيدخلوا النفر الواحد درسوا كجبل أحد النار تكون قدر كيف الشمس تساوي الأرض ملايين المرات الشمس ذات جزء من النار الشمس ذات تدخلوه جو النار بعدين أشده فوق التصور البشري. حقيقة نحن نتعامل مع الآخرة بعيدا عن المفهوم اليقيني. ما ما في يقين يا إخواننا هذا يقين. تأمل تأمل هذه هذه الجزئية. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن حرية في الجنة يقول. أنها تستقبل زوجها تعالقه وتصافحه قال عليه الصلاة والسلام بأي يد تصافحه وبأي بنان تعطيه؟ لو أن أصبعا من أصابعها بدأ لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولو أنها في الدياجي في الظلام تبسمت لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ولو أنها تفلت في بحر مالح لجعلته عذبا زلالا ولو طاقة ضفيرة من شعرها بدت لملأت ما بين المشرق والمغرب عطرا ولا نصيف على رأسها الجماش الخاتة حورية وحدة في الجنة على رأسها خير من الدنيا وما فيها بالعربات وبالنفط وبالحكومات وبالذهب اللي في دبي والمسجد والجم... الخرطوم المسجد الخرطوم الكبير كل الذهب في العالم اتجفت القماش فوق راس الحوريه تقول يا دنيا دنيا شر بالله تكلمنا عن الدنيا مستغرقانه الاخره كم هي المساحه التي اعطيناها من حياتنا للاخره يا اخوان نشوفوا السلف لما نجي يقيسوا بين لا الدنيا والاخره بيطلعوا لك الدنيا دي ما فيها فايده ما عندها قيمة قال الشافعي يحدث عن القبر القبر الذي لا فيه نور يدخل ولا هواء يلج وصاحبه لو أنه يرقد في قبره هكذا لكان هينا لكنه تعاد إليه الروح في جسده سلو لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل والله يا إخوان أنا أودا أسأل أي واحد منا سؤال منذ الصباح حتى الآن بغير الصلوات هل سألت الله سألت الله صادقا أن يجيرك من عذاب القبر دعت من عذاب القبر فقد تدعي أنك مؤمن هل سألت الله أن يجيرك من فتنته لأن السؤال في القبر فتنة قال وتلك آخر فتنة تمر على المؤمن يسألونك وعن مؤمن يقعدانه يقعدوا زور مكفر يقعدوا خير تخيل زور انت خدتيه في الحفرة دي قعدوا الملائكة صنجره يقعدانه فيجلسانه فينتهرانه وتلك آخر فتنة تمر على المؤمن بنهر يسألوك لحد ما يقطعون قلبك سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل نزل في القبر وهو يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنهم الدين شيء عجيب تخيل أنت في هذه الحفرة تسمع الضجيجة والحركات حتى أصوات النعال مع الأرض أنت تسمعها إنه يسمع قرع عالي أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين وهو في قبره يحس ببدنه ويسمع لأن السماع من خصائص البدن والجسد قرع عالي أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين بل المقبرة تحشر تأمل الحديث بعمق قبل أن تكتمل وحمل السرير العنقريب يا أخوانا قبل ما يصل قبل ما يتم المقبرة يخطوا السرير مسافة ولما يقرب يصلوا منذ أن خرج من غرفة الغسيل وكف وحمل يرى مقعده من الجنة أو النار يرى مقعده من الجنة أو النار وهو محتمل على السرير يرى ذلك يا أخوان هذه الحياة التي في القبر قال عنها الشافعي: الله لو عاش الفتى فتى فتى جلد من عمره ألفاً من الأعوام مالك أمره ألف عام لم يتغير لم لم يشيب لم يصبح عجوز ألف عام وهو شاب. متنعما فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعمة عصره لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولا تدري الهموم بفكره ألف عام لا مرض ولا هم قال ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أول ليلة في قبره نعيم ألف سنة والليلة الأولى في القبر امسح أي حاجة روى الطحاوي في مشكل الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قضى الله على عبد في قبره مئة جلدة مئة جلدة وهو في قبره فبكى وفي القبر يعذب ولا يحاسب يعني ما يقول عم لك عملت كده ومكده يحاسبك لا يحاسبك بالجملة بيجيك عذاب بالجملة يوم القيامة ببنب الحساب بعد ذلك العذاب البصش قال شوف بكى فقال الله اجعلوها له صوتا واحدا قال صلى الله عليه وسلم فلما ضرب صوتا واحدا استحال قبره عليه نار. القبر كله اتحول نار. فلما أفاق قال على ما ضربتموني يا دبور دقتوا لي في شنو؟ قالوا صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره ولذلك أيها الأحبة والله نحن بحاجة إلى أن نتذكر ومتى غابت الآخرة عن الأذهان والتصورات فسدت السلوكيات وانحرفت الجوارح والإنسان لا يحجبه من المعصية ولا يرده إلى الطاعة إلا مخافة الله والتعلق بالآخرة من أراد الآخرة وسعى لها سعيها ويا إخوان ليكن كل واحد منا مع نفسه صادق يقول ماذا قدمت لآخرتي قال سبحانه يا أية النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قبل أن تقول يا ليتني قدمت لشو؟ لحياة الحقيقية إن الدار الأخيرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون أي الحياة الكاملة هذا غير بقية مفردات أخرى البث والنشور والحص هذا ترتيب يبعث ويحشر بعد ذلك حشر يأتي الموقف العظيم وهذا موقف يوم واحد ولكن مقدار ولكن مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون يوم القيامة يوم اسمه يوم شنو يوم شنو يوم القيامة يوم واحد الناس كله واقفين عرات اليوم ده فيه شفاعة رسول الله الكبرى وشفاعته أن يسأل الله بداية الحساب بس مش ناس يخشوا الناس يجي الجنة الجن واقف والانس واقف الملائكة ستبقى يوم يقوم الروح والملائكة صف لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا في ذلك اليوم لا يتكلم إلا رسول الله يشفع في الخلق الجن والإنس والملائكة والكافر والمؤمن يقول يا ربنا طال علينا الوقوف ابدأ الحساب ومن الذي يجرؤ أن يكلم الله الأنبياء يقولون نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري من طول الزحام يقول إبراهيم اللهم إني لا أسألك إسحاق ولا إسماعيل ولكن أسألك نفسي ويقول مؤمنون اللهم أرحنا من هذا اليوم ولو إلى النار ويبدأ الحساب ويبدأ الحساب بتطاير الصحف ثم بوضع الميزان ميزان الأعمال وميزان الأعيان أي الأشخاص فإذا وزن جاز الناس الصراط بعد ذلك وإما بعده إما إلى جنة وإما إلى نار هذه مواقف القيامة ونحن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا وأن نتعامل مع القيامة بالحقائق واليقين ولا أظن أحدا يؤمن بالقيامة يظلم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما لا أظل مؤمنا بالقيامة يظلم يظلم ليأخذ من حسناته ولا أظل مؤمنا بالقيامة يزهد في الطاعات ويستغني عن الحسنات أيها الأحبة لعلكم من خلال مفردات هذه المحاضرة وكلماتها ومواقفها ومحطاتها قد, قد استبان كل واحد منا أين الخلل في نفسه وما علينا إلا أن نصلح قبل أن يفوت الفوات وقبل أن وقبل أن نموت. ووالله أيها الأخوة نخشى على أنفسنا من سوء الخواتيم نخشى على أنفسنا من سوء الخواتيم بعد العمل. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لذوك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم كما حفظتنا فيما مضى من عمرنا اللهم احفظنا رب العالمين اللهم اختمنا بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل الغفلة يا رب العالمين اللهم صرف عنا الغفلة اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة والقسوة اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة والقسوة اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة والقصوة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم